فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، فكسون العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنك بعد ذلك لميت.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 لقدر فسكنناه في الأرض فسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنات من نخيل وإعنب لكم فيها فواكه كثيرة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 فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَزِلْنِي مُزَلَّمٌ بَارَكْهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِيلِينَ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 ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 أمرهم بينهم زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال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 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بل قلوبهم فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أعمال مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَاعِلُونَ حَتَّى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتلى عليكم فكنت تَم عَلَى اعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات ابائهم الاولين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 اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ قُلِ الرَّبُّ أَمَّا تُرِيَنَّ مَا يُعَدُّ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 أن ساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أن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 إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين